112. وأولئك هم الفاسقون 113. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 114. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا وَلَمْ يَكُهُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَمفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَبَعُ شَهادَاتٍ بِلَّهِ إنهُ لَمِنَ الصَّادِقين وَالْخَامِسَةُ أن لَنَّةَ اللَّهِ عَلَيهِ إن كَانَ مِنَ الْكَذِبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كَانَ من الصادقين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 119. فاكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 110. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين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 119. وإن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 110. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن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 وَلَّهُ يَعلم وَأَنتُم ل تَعلمُون وَلَو لَا فَضللُ اللَّهِ لَْكُمْ وَرَحمتُ وَأَنَّ اللهَّهَ رَأُوفُ الرَّحيم